وَالذِي حَفِظَ أَنزَلْنَاهُ وَفِي الْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَسُرُرَآ نَفْرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُسْلِمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان رَدِّنَا لَمَفْرُولا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَجِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكذره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي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 مَا كَانَ لِيَكُونَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا